هذه هي ع ق ي د ة ا ل ص و ف ي ة هذه هي طريقتهم السؤال يبقى كيف نمت هذه ا ل ط ر ي ق ة في مجتمعاتنا وكيف سلك اول صوفي في التاريخ خلال ا س ت ق ر ا ر لتراجمهم ن أ و ل رجل نسب إ ل ى الصوفي هناك رجل بقي لغزا وليس لهم ث م ة ت ر ج م ة في كتب ا ل أ ئ م ة يسمى أ ب وقد حاشم الصوفي لكن ما هي لا、ندري. وأما إمامهم الأول الذي ترجمته لكن هي ندري ع القواعد ووضع الصبر ا ل ووضع فهو ج ن يعترض د الذي يقال له بإمام الطائف له ي وقد يعترض على قولنا هذا ل أ ن شيخ ا ل إ س ل ا م ا ل إ م ا م بن س ي م ي ة عليه ر ح م ة الله يمدح الجنيد كما يمدح بعض ا لائمه كعبد القادر الجيلاني فكيف تتكلم الكلام عنه هذا الكلام؟ نقول حكم بما علم عليه رحمة الله رحمة ومن ه وعليه ذ ا الواجب علي و أ ح ك بما بما علم بما قواتل ل ج ي عليه ه ب م اقرب فيهم بالصوفية أنفسهم ومن أ العهد به فهو أ ب و نصر الصوفي س ي كتابه النماء وشيخ ا ل إ س ل ا م عليه ر ح م ة الله كان يحسن الظن كثيرا بهم وكان يحسن الظن بابن عربي الذي ذكرناه صاحب الحكم وصاحب الفتوحات ا ل م ك ي ة ف ق ر أ له بعض الكتب كنصائحه و إ ر ش ا د ا ت ه في الكتب ا ل م ت ف ر ق ة له كلام طيب وهو الشاعر و ذ و ق في مسائل التربيه ة ابن احطاري او عربي الحاتمي أو الذي يقال او ل المكين وهو النكر الصوفي صاحب الفتوحات كان الضم الاسلامي السيمية له الحكم يحسن شيخ وهو فصوص به قرأ حتى ف أ ع ل ن زندقته وفكره وبقي ن الى إ وقت متاخر بعض الناس من يحسن به الظن ومما تخاصم به ا ل إ م ا م ا ت ا ل س خ ا و و ا ل ص ي و ط وكلاهما تنويف لشيخ ا ل إ س ل ا م بن حجر عليه رحمة الله رحمة صاحب الفتح مما اختلف فيه كثيرا و قال كل واحد في الآخر قولا شديدا حتى ان بعضهم الف كتابا ً سماه الكاوي على ر أ س السخاوي ل غ ر ه وكذلك رد عليه غيره ببيان أ ن ه السارق وغير ه ل ك مما اختلف فيه القول ف ابن عربي الف ا ل س ي و ط كتابا ً سماه تبرئه الغبي من تكفير ابن عربي مما ردا على كتاب ا ل إ م ا م البقعي عليه رحمه الله فهو تنبيه الغبي إ ل ى تكفير ابن عربي、وهكذا. ومع ه ك ذ ا و أ ن ك ذ ب ه ا ل آ ن منشوره و م ط ب و ع ة فقد حققت ومنسوبه اليه ومع ذلك تجد بعض الناس يحسن الذنب قد يقول قائم به وما من مذهب الباطل ب ل ا ل ي بدع ي إ ل ا وفيه التقيه و ا ل ب ا ط ن ي ة ا ل ب ا ط ن ي ة هي أ س ا س حراس الديانات فذا في إذا إذا العزيز كما روى الإمام البخاري العزيز الله العلماء عن العامة ولا الضلال العلماء يقول صحيحه يقول عليه رأيت معلقة روى ورحمة سأتكلم عمر عبد عمر عبد عن عن رأيت بن بن يتناجون بالعلم دون ا ل ع ا م ة فاعلم انهم على ضلال اساس قيام ديننا على الوضوح وان الله عز وجل امر رسوله بالبيان ولم يقبل ت و ب ة العالم حتى لا ت ب ي ن ن ه للناس ولا تكتمونه هذا هو اساس دين الله فاتى لهم بما يسمى بالتقيه قالوا وبالسر ا ن ب ا ح و ا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباحك ومن هنا قال الجنيد ب ت ف ر الحلاج ل أ ن ه أ ظ ه ر السر يقول الجنيد كما يذكر أ ب و نصر الطوسي في كتابه ا ل ن م ح يقول كنا نتقاذف ا ل ك ل م ة في السراجير نخمرها أ ل ف خمار حتى جئت أ ن ت ق و ل للحلاج كنا نتقاذف ا ل ك ل م ة ف ي ا ل س ر يخمرها الفخمار ا د ي ي ل و ن ه ا مره ة ثم م ر ة حتى لا تبدو للناظر الفقير او للعالم ما من المراد منها ف ا ل حتى جئت انت فكشفت أي أظهرت الحقيقه ع ظ ه ر اظهرت اي ل ة ومن ن ا فقد وقع الجنيد على فتوى ذ ن د ق ه الحلاج وقتله وظهر منهم, منهم ما يدل على الورع والتقوى وحسن الخلق ثم المهدويه والانتساب ل آ ل البيت وهي مزالق ا ل م غ ف ل ي ن كما تعلمون هذه وهي الزهد لهذه الظواهر مزالق المغفلين وهي فالمرء العامي لكم مثلا الدعاء والدعاء الفقر وكان الانتساب البيت الخلق لا إلا مشايخ لآل فقد ينظر وحسن ضربت فإن وقادت ما يسمى بالحركات ا ل إ س ل ا م ي ة عندما ذهبوا الى إ ي ر ا ن ليعرفوا ع ق ي د ة ا ل ح م ي ن ي رجعوا يمدحونه وقالوا هو إ م ا م المسلمين ح ق ا وهو الشبيه ب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لماذا قال جلسنا معه و أ ص ط ر ن ا على مائدته فلم يكن على مائدته سوى الذات ا ل ز ي ت و فحكموا على عقيدته وعلى أ ن ه قد بلغ الولايه العظمى بل بلغ د ر ج ة ا ل ف ا ر و ق ي ة عمر لما نظر إ ل ى ز ه د ه فقط و أ ن ه ي أ ك ل الزيت والزيتون كذا الذكر ذلك المذاهد مزالقه المغفلين دعا العقول والعام نهيانه ببغاء الله فصن الخلق النفس الضالج هي عقله أدنه إليه يعلمهم ويقربهم ويعلمهم في في يأتي مصطوفي وتفسية من ثم لأجل إلى إلى فصن أن بعد قلت أ ذ ك ر لكم ق ص ر ه مما يدل على كذبهم في حوار ي مع شيخ إ م ا م صوفي وهو أ و ل صوفي في بلدتنا في ا ل أ ر د ن يسمى حازم أ ب و غ ز ا ل ة أ و ل صوفي نشر ا ل ص و ف ي ة في ا ل أ ر د ن قال قلت له حورته في ابن عربي و أ ن ه يقول في ا ل ف ص و ص كذا ويقول في الفتوحات كذا قال من كتب لا نعترف بها قلت أ ن ت لا ت د ي ن بها قال نعم ق ل ك ن ي وجدتها في م ك ت ب ة مسجدك مبذوله ل ل إ ع ا ر ة وهم لا يضعون في كتبهم إ ل ا ما يسمى بكتب ا ل د ع و ة ثم بعد ذلك ر أ ي ت ه ب أ م ع ي ن ي ق ر أ في هذه الكتب على تلاميذه ويعلمهم ما فيها هذه هي التقيه هذا هو السر والكتمان ولذلك وبالسر إ ن ب ا ح و ا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباح فانتشرت ل أ ن ه ا تتستر و إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعرف ا ل ص و ف ي ة على حقيقتها فانظر إ ل ي ه ا في ب ي ئ ة أ ه ل الجهل أ م ا إ ذ ا وجدوا في ب ي ئ ة العلم فهم يتعلموا الفقه ويتعلموا الحديث وبداوا يرطنون بعلوم الشريعه واذا أ ر د ت أ ن تعرفها على حقيقتها ف ا ذ ه ب إ ل ى ا ل ط ر ي ق ة التيجانيه ة م ث ل في اواسط افريقيا حيث ينتشر الجان لتراها على حقيقتها كما هي و ا ل ح ق ي ق ة ا ل ص و ف ي ة في التقائها مع المذهب الرافضي انتجت مذاهب ض ا ل ة وعلى ر أ س ه ا ا ل و ل ا د ة احدث وليد, وليد انتجه هذان ا ل م ذ ه ب ا ن هو ا ل ج ر ذ ي ة و ل م ا و ق ف ة مع هذا المذهب الخبيث حتى ننهي شيئا كثيرا من كلامنا على ا ل ص و ف ي ة ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يغفر لنا ذنوبنا ويجعلنا أ ن ر عموبنا و ي من أ ه ل ا ل س ن ة والتوحيد و أ ن ي ق ض ي في قلوبنا محبه ت و م ح ب ة رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا وللمسلمين جميعا ووفقنا لعمل الصالحات وترك المنكرات وحب المساكين و إ ذ ا أ ر د ت بعبادك فتنه فاقبضنا إ ل ي ك غير خزايا ولا مفتونين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك ووفقهم بتوفيقك وخذ أ ي د ي ه م إ ل ى النصر والتاييد و ي ج ت م ع الكلمه يا ارحم الراحمين وكل إ خ و ا ن ن ا المستضعفين في صدور الطوارئ اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وانزل عليهم ش ع ا ب ي برحمتك وتوفيقك ونصرك يا أ ر ح م الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستغيوبنا الصلاة